دنيا بأفوال من بيوت الله يخرج كل فضل من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفوال ضعال جئتم جئتم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 تحفكم الملائكة تغشاكم الرحمة يذكركم الله في من عنده اقول ثانيا تحية له ان جمع الضر المنصورة في ثنايا صحف التاريخ ثم نظم من هذا الضر المنثور عقدا منظوما حل به جيد كنانة الله في ارضه مصر. فأهلا به وسهلا. ولعلكم لا تعرفون ان ذلك الشيخ الجليل شهد بالحق لأن الله أكرمه بطلب العلم على أيدي علماء مصر كما ذكره هو ونشر فأينع الثمر وطاب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 وشهد لها رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم في رباط دائم إلى يوم القيامة جند يذودون عن الحنا ويضحون بأرواحهم في سبيل الله جند يحملون نور الإسلام لكي تستنير الدنيا كلها مشرقا ومغربا وأؤكد لكم وأنا هذا زعيم أنه لا يوجد مكان يستنير بنور الله في الأرض إلا والسبب فيه عالم من علماء مصر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 فتح مصر واثره في الدعوة الى الله وفي العام وكتب تمهيد يكتب بحروف من ذهب وكذلك ايضا الرسالة لطالب اخذتها دكتوراه عن القاهرة واثرها اذا فلنحيي وياكم ضيفنا الكريم ونقول له حللت اهلا ونزلت سهلا ونحن نعاهد الله الى ان نلقى ان تبقى مصر في قلوبنا وان نسمو بها كما سما بها ربنا امنا وامانا واستقرارا ورغدا في العيش وحبا ووداً وتراحما ووحدة واعتصاما بحبل الله فما اعتصمت امة بحبل الله الا عزت وما تفرقت امة واختلفت الا ذلت اذا ايها الاخوة ما دئت متحدثة انما جئت مثلكم مرحبا بالاخ الكريم فضيلة الدكتور محمد العريبي واقول له حللت بالارض التي احبتها أحبت احببتها ونزلت سهلا بالأرض التي أحببتك. محمد العلوي. في الله في الله في الله. كم نرجع هذيك ونترك المجال الآن. أي واحد؟ الله. <تصفيق> واترك مكاني هذا ليقدمه الدكتور محمد عبد السلام والإيمان يبدو على وجهه. لكني اقول له جزاك الله خيرا كما بدأت. <تصفيق> جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا يا فضيلة الدكتور ان جمعت الدر المنصور وصوته عقدا منظوما طلقت به جيده مصر فحياك الله وبياك ونضر بصرك وسمعك وشرح صدرك امين وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته بارك, بارك, بارك الله فيك يا ابني الله يحفظك جزاك بنخير. الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستكسفونا قدام الشيخ والله يا أخواني الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وأكرمنا ببعثة خير الأنام وأنزل عليه القرآن لكل شيء هدى وتبيان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 والأخيار فكل الحضور نحسبهم ولا نزكيهم على رضى من الأخيار حضر فضيلة الدكتور محمد العدو وترك برنامجه ليكون في شرف استقباله وحضر فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف هاني وترك محاضرة وأعلم أنه سيكون في استقباله وحضر سعادة اللواء مدير الأمن ومساعديه وحضرتم جميعا.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 أنا حساز فضيلة الأستاذ الدكتور في أبيات شاعر ترحابا به يتفضل الأخ أحمد فين المايك ماشي يا محمود يلا يلا بسرعة بس يا محمود بس الله يكرمك الله يزيكيه بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام تصيد ترحيب بشيخنا الدكتور محمد العريفي بعنوان أنصفت مصر أنصفت مصر جزاك الله إحسانا لا يعرف الفضل إلا من به ازدانا لله درك لله درك لم تخطئك منقبة حتى غدوت لأهل الفضل عنوانا ذكرت مصر بخير أنت معدنه نثرت بين الورى درا وتجانا نشرت فينا كتاب الله مجتهدا وسنة المصطفى شرحا وتبيانا عدد فضائل مصر عدد فض عدد فضائل مصر إن مطلعها يفوح في عربنا روحا وريحانا مصر الكنانة مصر الكنانة قامت بعد رقدتها وأعلنت عزمها صدقا وإيمانا صبرت بعهد كأود ضل مسلكه أراد منها بسيف البطش إذ فتح السجون لمن لله دعوته وما وجدنا بضرب الحق أعوانا والآن باد وباد الظلم خلفهم وأسعدت مصر بالإسلام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 انشد لمصر القوافي واحق قصتها فالنيل يزهو بما انشدت فرحانا لك البيان لك البيان اذا ما قلت متكأ تصول بين دعات الله ربانا جزيت عن مصرنا جزيت عن مصرنا خيرا وإن لكم في قلبنا من صنوف الحب ألوانا جزاك بارك بارك الله خير جزاك الله خير الله أحمد, أحمد واني هذه قصيدة من مجموعة قصائد ترحاب لفضيلة الأستاذ الدكتور ولكن حتى ننتفع به نكتفي بها فليتفضل جزاك الله خيرا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 في هذا المسجد المبارك واسأل الله جل وعلا ان يجعلنا ممن يذكرهم الله تعالى عنده جل في علاه ايوانا حبة الكرام ان من منة الله تعالى على العبد ان يتابع عليه نعمه وكلما كان الانسان اكثر شكرا لهذه النعمة واكثر عملا للمحافظة عليها اقرت هذه النعمة في يده وزيد له منها كما قال ربنا جل وعلا واذ تأذن ربكم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 قالت قال له عليه الصلاة والسلام تطاوعا يعني لا تتشدد في مواقفك هييا لينا سهلا مع إخوانك تطاوعا ولا تختلفا انتبه يا معاذ ويا يا أبي يا موسى أن يقع بينكما خلاف تطاوعا ولا تختلفا ثم قال عليه الصلاة والسلام ويسر ولا تعسر وجعل عليه الصلاة والسلام يصيم بأنواع الوصايا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 الله أمركم بالقتال بينكم بين بعض ما تقرأون في القرآن ما أمرتم به من السلم والأخلاق الحسنة هو البعد عن الخلاف أ بهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم دعوها فإنها منتنا دعوها فإنها منتنا أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهريكم يقول إن الخلاف والتحزبات إنما تقع في الجاهلية لما كان الأوس يقول نحن القبيلة الشامخة الظاهرة وتقول الخزرج بل نحن القبيلة الشامخة الظاهرة وتقول بكر كذلك وتقول خزاعك كذلك وتقول ثقيف وغيرها من القبائل ثم يقع بينهم الخلاف ولذلك العرب في الجاهلية ما ذكر أنهم توسعوا في البلدان ونذكر أنهم عمروا ديارهم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 يبدأ يفكر كيف انتقل من فلان الذي قتل جد جدي وكيف انتقل من فلان الذي تكلم مرة على ابن جيراننا وكيف انتقل من فلان الذي فعل كذا وكذا يوما من الدهر فلما اشتغل بعضهم ببعض فسد مجتمعهم فيقول عليه الصلاة والسلام لهم ان تريدون ان ترجعوا il lag culha ابي دعوة الجاهلية وانا بين اظهوركم ابي دعوة الجاهلية وانا بين اظهوركم دعوها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 وكل عبادي يقول التي هي احسن لاجل ان لا يقع اي شيء من الخلاف ان لا يقع خلاف بين الرجل وزوجته فيقول لها التي هي احسن حتى ما يكون بينه وبينها مشكلة هي تقول له احسن الكلام حتى ما يقع بينها وبينه مشكلة يقول لجاره يقول لزميله لصديقه يقول للمسلم ولغير المسلم يقول التي هي احسن حتى لا يقع بينهم الخلاف يا اهل مصر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 أني حفظت القرآن على مصري وكنت في صغري إمام مسجدنا الذي أمام بيتنا مصري وأخذت الأسانيد في قراءة القرآن على مصريين وتشرفت في كلية الشريعة أن درسني مشايخ مصريون والذين ناقشني في الماجستير وفي الدكتوراه مصريون أنتم بلدكم بلد غير عادي وأمر كما قال كما قال الشاعر قد هيأوك لأمر لو فطنت له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 فتحت الشام، هل قال صلى الله عليه وسلم ستفتحون الشام؟ استوصوا بأهلها خيرًا. فتحت اليمن، هل قال ستفتحون اليمن؟ استوصوا بأهلها خيرًا. فتحت فارس، هل قال ستفتحونها؟ استوصوا بأهلها خيرًا. فتحت المغرب وفتحت تونس وليبيا وبلاد أفريقيا، هل قال عليه الصلاة والسلام ستفتحون كذا وكذا؟ استوصوا بأهلها خيرًا. نعم جاءت حديث أخرى في أهل هذه البلدان في الثناء عليهم. لكن البلد الوحيد. الذي قال صلى الله عليه وسلم ستفتحون مصر فاستوسي بأهلها خيرهم أنتم هل قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام عبثا وما ينطق عن الهوى لا ما قاله عبث ولو تقول علينا بعض الأقوي لو جاب كلام من عنده لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثي فما من أحد عنه حاجز كلا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 في العالم العربي كله عندنا يا جماعة في السعودية اول ما بدأت المناهج الدراسية والمدارس اخذت من مصر الذين كتبوا المناهج الدراسية في السعودية عندنا والخليج ايضا هم اخوة مصريون لجان تكون يرأسها مصريون مشايخ وعنما خرجوا من مصر وجاوا الينا في السعودية واذا بمشايخنا يتتلمذون عليهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى من ينكر فضله زرته في بيته في الرياض وهو من أبنائي هذا البلد وكنت أتوقع أني لما أدخل عليه أني سأرى مكتب ربما في حجم هذا المسجد المبارك فلما دخلت وإذا الشيخ قد كبر سنه وجالس على كرسي سلمت عليه وقبلت رأسه ويده وجلست وتحدثت معه قليلاً وعن مصر وهذا الكلام قبل قريب من عشرين سنة ثم قلت لي يا شيخ وين مكتبتك أنا أسأل لي أستفيد. تدخل مكتبة الشيخ قد ترى كتباً نادرة لم تطلع عليها ربما رأيت طريقة له في ترتيب كتبه تتعلم منها قلت يا شيخنا ممكن نشوف مكتبتك وأنا ألتفت أنتظر أن يقول تفضل في هالغرفة هنا المكتبة فقال أنت عاوز تشوفها عشان إيه يا ابني أنت عاوز تشوفها عشان إيه يا ابني قلت والله يا شيخ أشوفها أستفيد فقال شوفها دي مكتبتي وأشار إلى دولاب واحد في الكتب قلت يا شيخ هذه مكتبتك قال يا ابني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 ليس فقط هي كبار العلماء كلا بل في لجنة دائما لفتاء وهم اربعة او خمسة لما هم الابرز هو واحد منهم يقول كان كثير السكوت والصمت وما كاد يتكلم الا بنزل يسير يقول فكان هناك رجل عنده انواع من الفساد وانواع من الدعوة الى الشركيات وانواع من كذا يقول وكان يرفع مرارا للشيخ بن باز كيف نتعامل معه نصحناه سجنناه نبهناه قلنا له كذا ومرارا ولا في حل معه يدعي الانواء من الشرك يقول فكل مرة نناقش وضعه ونطلع فيه قرار كل مرة نناقش وضعه يقول فلما كان الجلسة الأخيرة تناقشنا والشيخ عبد الرزاق ساكت فالتفت عليه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى والشيخ بن باز علم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 وحج مع عثمان رضي الله عنه وكان وهو يصلي معهم نتوقف الآن. بارك الله فيكم الله يحفظكم الله يجزيكم خير شيخنا الله يحفظكم شيخنا الله, الله يكرم. ما شاء الله. الله وأكبر الله أكباب ما شاء الله موجود كده. أشهد أن لا إله إلا الله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 ركعتين ركعتين كانوا يقصرون الصلاة فلما تولى عثمان رضي الله تعالى عنه وحج بالناس صلى بهم اربعا فاقبل اليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه واسمع الى الاخلاق عند الخلاف عدم التحذب وصرف النية ربما الى حظ نفس ونصرتها قال له عبدالله بن مسعود يا عثمان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 قال أما أنا فأقول نعم يعني أنا في رأي الفقه أرى أن هذا خلاف السنة وإن كان وإن كان عثمان يرى أنه موافق لها فقالوا فلماذا صليت وراءه وأنت تخالفه يعني ليش ما صليت لوحدك أن حافظ القرآن ومعك جماعة فقال كلمة ينبغي أن تبقى دستورا أمامنا قال الخلاف شر الخلاف شر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 احلف غير حانث والله ما اعلم بلدا خلال السنوات الماضية وقع عليها من التآمر والرغبة في اسقاطها والرغبة في السيطرة عليها والتحكم فيها كما وقع على مصر ولا اعلم شعبا استطاع ان يثبت وجوده بقوة واصراره كما رأيت مصر مع الثناء على بقية بلداننا ولا يعني هذا الاقلال من غيرها من الشعوب لكن انتم تعرضتم لحرب بانواع الحرب اقتصادا واعلاما ولو استطاعوا لعملوها عسكريا ايضا لاجل افساد ما انتم فيه من السير على طريق العز والريادة والقيادة والتطور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 ولم تقل هذه الكلمة ابدا في القرآن لغير مصر الا لمكة ثم قال الله تعالى لا تدخل لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين وقالها الله تعالى عن مصر فاسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا البلد امنا مطمئنا اسأل الله تعالى يصب على مصر الخير صبا صبا اللهم صب على مصر الخير صبا صبا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 اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم انا نسألك ان تدع من بيننا ولا من احبابنا مريضا الا شبيته ولا عقيما الا ذرية صالحة رزقته ولا تدع من بيننا ولا من احبابنا من عليه دين الا يسرت له قضاء دينه يا غني يا عظيم المن يا كريم الصفح